فهنا الحديث اللي معانا ورد على سببه من خلال نعرف الايه فقه الحديث وهو كما في رواية عبدالله ابن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال أخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأبركنا فأبركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار وفي روايه مسلم رحمه الله تعالى قال عنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه حتى اذا كنا بماء في الطريق تعجل قوم عند عجال فانتهينا اليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث معنى الإرهاق العصر. أرهقتنا الصلاة أو أرهقنا العصر أي أبركنا فالإرهاق معناه الإبراق والغشيان وأرهقنا العصر سماء وقتها قال ابن بطار رحمه الله تعالى فعن الصحابه تاخروا الصلاه في اول الوقت صنعا ان يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه فلما ضاق الوقت سارعوا الى الوضوء ولعجلتهم لم يسبق لم يسبقوه فادركهم على ذلك فانكر عليهم واضح كلام اذا سبب الحديث بسبب دخول الوقت فلم يتقنوا او لم يتفضوا الوضوء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم ويل للأعقاب من الناس ثم أورد أعني مسلما رحمه الله تعالى بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلف ويل للعراقيبي ثم أدفعه بحديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا تغضأ فترك موضع ذفر على قدمه فأصر النبي صلى الله عليه وسلم أو فأصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى خير أكرار هذه الروايات في في بعض الروايات نمكانهم بامسحة. اللي هي الاولى فجعلنا نمسح على ارجلنا. وفي الرواية الثانية ايه? واعقابهم فلوح لم يمسها الماء. لا بمسح ولا بغش. والرواية الثالثة انه صارك موضع الظكور. فامره الناس مسلم ان يرجع فيحسن الوضوء. هذا الحديث بوض له النوى ورحمه الله باب وجود استيعاب جميع أجزاء محل الظهارة وذوب له ابن ماجا رحمه الله باب من توضأ ففرك موضعا لم يصبه الماء قال النووي وفي هذا الحديث دليل على أن من فرك شيئا من أعضائه جاهلا لم تصح طهارته وفيه تعليم الجاهل والرفق به وقد استدل به جماعة على أمن الواجب في الرجلين الغسل دون المسر قلت ويؤكده الأمر بتخليل أصابع القدمين في حديث بقية بن صبرة ربي الله تعالى عنه وخلل بين الأصابع وهذا سيأتي إن شاء الله وذلكهما في حديث المستورد كما سيأتي إن شاء الله فإن الممسوح لا يحتاج إلى استيعاب أو تقليل فإن قيل إنما كان الإنكار على فرك تعميم العضو بالمسح لا على المسح ذاته فيجاب عن ذلك لأن تحديد هذا المحل بالكعبين دليل على أنه أراد الغسر فإن المسح ليس بمحدود فلما حدهما القرآن بحث ينتهيان إليه هو الكعبين فأشبه اليدين حكما يعني الممسوح يرجزئ في ماذا؟ ما يصحه إطلاق اسم المش عليه يعني لو قلت مسحته برقص فلان ممكن أكون ايه؟ وضعت يديه على رقصية على جدء من وممكن أكون استوعبت الرقص بالايه؟ بالمش فالمش لا يستلزم فيه التحديد او لا يلزم فيه التحديد يخلق الغسل ارسله وجوهكم. وايديكم الى المرافق. اما في حالة المسحة الايه? انسحوا برؤوسكم. ما قالش الى الخطر. ولم يقل الى او من الجبهة الى كذا. صحيح النبي صلى الله عليه انما انا نتكلم الآن على ان المسح لا يلزم فيه التحديد. فاذا ورد التحديد فلتعلم ان المطبوبة فوق المسح. وليس فوقه الا الجزء. طيب. لو قلت فراءة الجر انفحوا برؤوتكم وأرجلكم إلى الكعبين وهي فراءة صحيح نسع لكن هنا قال أرجل فالأرجل قال ابسنوهما فكلا يقرب من المتح لجريان العادة بالإسراف والتبذير في غسل القدمين ظنّا أن هذا هو الإسراف يعني جرت العادة ان الانسان عندما يخصد قدمه يعمل ايه؟ يعني عايز له ثلاثة اربعة عمداد عن, عن ما يسترج ليه بس نفس الان كان يتوضع به ثلثة مول لا دا ممكن ايه فهنا قال الزمخشري في كشافه او حملها الزمخشري في كشاف على توقف الاسراف لان الاردل مضمة لذلك يعني كان المعنى اغسلوا ارجلكم غسلا فريدا من المسح دون افراط او تفريط والسلام بذا حته بقراءه الجر البعض قال ان دي مجروره بالايه مش عارف مجروره بالجوار يعني احيانا يقول لك جحر بدل ايه خرب واصل جحر بدل خريب لكن اولى الجح بضد الخريب يبقى الايه اللسان اتعود على السنه الاب كده كانت مفتوره هيجيب اللي وراها مفتو هنا بيقول العلماء جرب, جرب فهنا ممكن بعض العلماء قال ان قولهم صحوا ضرع وارجلكم جرب الايه في الجوار لكن افضل ان احنا نقول يبقى فيها معنى اخر لان الاصل في الاحكام الشرعيه او الاصل في النصوص الشرعيه ان هي يبين بعضها بعضا عشان كده بنقول نجمع بين الأدلة في الباب الواحد فلما هذا الضفر يفدنا شيء جديد في الحكم يبقى ولا وانا احنا نحمله على اللغة لأنه قول اللغة نعم القرآن نزل بلسان عربي مبين ولكن ده خلاف الايه خلاف الأولى الأولى ان يعطي لكل كلمة ما تستحقه من الضفر فلما تفدنا حكم زي ده وهو كذلك لأن نفصل لم يعني انصح حديث الله عن الإصراف في الوضوء والغسل ونحوه فإذا هذا المعنى فهو المتعين إن شاء الله قال غريب الحديث الويل العذاب والهلاج والويل مصدر لا فعل له من لقظه طبعا إذا توعد على فعل شيء بويل او عقوبة او نحو ذلك فليعلم أن فعل هذا الشيء محرم فالتواع بالويل او العذاب او العقوبة العاجلة او الاجلة او نحو ذلك كل يفيد تحرين المفعول او ترك المأمور اللي ترتب على تركه ويل او وعيد قال الاعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم والمراد أصحابها كما قد يريد السؤال وهو كيف اتدأ بقوله ويل وهو نكرة ويل للأعقاب من النار ويجاب عنه بأنه من باب سلام عليكم ثم يحتمل على تقدير أنه أريد به الهلاس الإصدار أنه قد أعد ذلك لمن ذكر وعلى تقدير فهو يدل على وجوب او على كل تقدير فهو يدل على وجوب انساك الاعقاب للماء فان العقوبه من لوازم الوجوب وليس الايجاب مقصورا على صيغه الطلب يعني واحد ممكن يقول لك لا دهتين الامر هنا بالغز الاعقاب وقلنا ليس الوجوب مقصورا على صيغه الطلب المنزل ولكن ممكن يستفاد من ايه من اشياء اخرى منها ترتب عقوبه على الترج. فترتيب عقوبة على الطرق يفيد الوجوب بل ده أوقع في الإيجاب ليه؟ الله يبرك فيه لأن الأمر ممكن يكون يفيد الوجوب وممكن يصرف إلى الإيه؟ إلى النج فصيبة الأمر تحتمل الوجوب تحتمل الإيه؟ بل جاء صيب أمر في القرآن الكريم واتفق العلماء على أن المراد ده الإباحة قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض انتشروا هنا يعني يلزم أن كل واحد بمجرّف ختم الصلاة أو انتهاء الصلاة أن يُقرض يلزم ليه فبيستحب يستحب إيه؟ مباح ما هو أمره إذن الأمر ممكن يبقى يفيد الوجود ويفيد الاستحباب ويفيد الإباحة لأنه طبعا هو الأصل يفيد الوجود لكن ممكن فراعا تطرقه فلم يأتي ترتب وعيد على سرك الشيء يبقى ده أقوى في الزلالة على الوجوب أنه فلما فيه وعيد يأتيه جنب والزنب يكون ايه بترك الوشف او فعل المحر نعم. وليس الإيجاب مقصورا على صيغة الطلب وإن كان قد علم الإيجاب لما ذكر من آيات الوضوء إذن احنا اجتمع عندنا في الإيجاب هنا ايه؟ الأمر وترتيب عقوبة على الطلب الأمر ايه؟ افسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم والرجل تطلق ويربها على الأقل الإيه؟ اللي هي لحد الكعبين إلى الكعبين والظاهر أن وجوب التعميم كان معلوما قبل ذلك إما بالآية وإما من أحاديث تعليمه صلى الله عليه وسلم وأنهم تركوه عالمين بوجوبه وإنما حملهم على ذلك التعجل وإلا لما توعد إذ وعيد إلا على من علم الوجوب هذا صح يعني العلماء يقولون شرط إيقاع العقوبة الثلاثة لإيقاع العقوبة ثلاث شروط أول حاجة العلم والثاني الذكر والثالث الإرادة لا عقوبة إلا بعد تروفر هذه الأمور الثلاثة إن يكون ذاكر لحكم ما يفعله عالم به مريب لفعله يعني ممكن واحد يكون ناسي إنه بيفعل محر أو ممكن يكون جاهل بإنه محر ولا لا وممكن يكون محمول على ذلك مضطر واحد ظهر أو أثره على هذا فإذا وجد واحد من الثلاث يبقى لا عقوبة لكن هنا لما قلنا العلم العلم بالحكم ولا العلم بالعقوبة الذي يستط العقوبة العلم بالحكم عن العلم بالعقوبة يعني واحد عارف إن الزنة حرام لكنه لا يعرف إن عقوبة الزن المحفن الراجل يقام عليه حد ولا لا يقام نقول الجهل بالعقوبة لا يستطها وانما يسقطها الجهل بالحكم لا يعرف ان الجنا محرم لانه داخل الإسلام جديد او في بديهيه بعيده عن دار الاسلام او نحودات يبقى الجهل بالحكم هو اللي يسقط العقوب وليس الجهل بالايه بالعقوبه هو عارف انه حرام طبعا عارف انه حرام وتجرى على فعله او عرف انه هو واجب وتجرى على تركه يبقى يستحق العقوبه وان كان يجهلها نقول العقوبه شرط تحققها ايه علم بالحكم وذكر وإرادة لهذا الشعر فهنا ما كان بسلم أن يقول لهم ويل للأعقاب من النار لا أن يكون قد أعلمهم قبل ذلك بإيه؟ بوجود تعميم هذا العضو دي الغسر نكون ذاكر لحكم ما يعني ما انت يشد الآن ممكن وإنت بتتكلم ولا حاجة معك مال لغيره فعملت إيه؟ شك بلقة الصحة عدت واحد ثاني متحمد فيه بينه وبين الآخر شجار فر جزي منه أفضل بلسا هنا عملت من ذلك السهل كأنك تخيلت مثلا من العشر جنديات ورأت إذا كل حاجة ناس اسم وانت ناسي أفضل يبقى لا إسمع عليك بذلك ذلك وإن كنت تضمن قال ابن دقيق العيد رحمه الله الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر وأن ترك البعض منها غير مجزئ ونصه إنما هو في الأعقاب وسبب التقصير فأنه ورد على سبب وذكر ما تقدم طبعا كان الأولى أن يقول إيه وبقول الحديث دل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر نقول دل على تعميم أو وجوب تعميم الأعضاء بالماء لأن عندنا الطراب مطهر ولا يلزم تعميم العضو بالإيه بالطراب حال التيمم وإحنا كلامنا الآن على الوضوء مش على التيمم فهو طبعا يعني الكلام عندما يوهم لا ينبغي أن يستعمل فهو يقول هنا بالماء والماء هو المطفر هنا لأننا في معرض الحديث عن الإيه؟ عن الأرض طبعا هنا نقول إن الحديث ورد على السبب وهو إنهما لم يسدغوا غسل الأرجل فهل معنى ذلك إن الوعيد مقصور على إدمال غسل الأقدام فقط؟ لكن معقول العبرة بعموم النفض لا بخصوص السبب يعني قال الصنعان رحمه الله لا يقال الوعيد دل على تحريم عدم التعميم فيجوز أن يجزئ ويأثم لأن ما قول قد عرفت أن وجوب التعميم أفادته الآية فمسمى الوضوء المأمور به هو ما عممت به الأعضاء فما لا تعميم فيه لا يكون وضوءا شرعيا فلا إجزاء ويؤكده قول أبي محمد بن حزم رحمه الله مسألة 98 ولابد ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت الخاتم بتحريكه عن مكانه هو طبعا بعض الناس يستدل الناس سلم كان يحرر خاتمه إذا إيه لا لكن هذا لا يثبت بحال ما الأحوال وليس له أصل يعرف إنما الدليل قال إيه وذلك ثم علّل ذلك بقول فمن ترك شيئا ولو قدر شعره لما أمر الله تعالى بغسله فلم يتوضأ كما أمره الله تعالى ومن لم يتوضأ كما أمره الله فلم يتوضأ أصلا ولا صلاة له فوجب إيصال الماء بيقين إلى ما سفر القاتم من الإصبع قال الشارح الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم والمراد أصحابه لماذا لا يراد العقب نفسه ينفع المنفع يعني والآن قوله والمراد أصحابها يدق فيه هنا إيه؟ تقدير محذوب يعني ويل لأصحاب الأعقاب التي لم يسبقوها من الناء تب ليه ما نحملهاش على الأعقاب نفسهم؟ ونقول بمقتضى القاعدة الثقهية العقوبة على قدر الإساءة هي الجد اللي وقعت به المعصية إيه؟ العقل، سيُعاقب العقل يمتعون من هذا هو الأرض لأن الأصل عدم وجود المقدر الاصل على موجود المخبر فلما يقول ويل للعراقيت او للاعقاب يبقى هيا الاعقاب يعني مثلا قول صلى الله سلام ما زاد على الكعبين فهو في النار يبقى ايه اللي في النار ما زاد على الكعبين من هذا الشق لكن لو قلناك فهو في النار يعني صاحب الكعبين يبقى هو مغموس في النار يبقى العقوبة هنا الاصل فيه عدمها ولا وجودها ولما نتكلم عن عقوبة نأخذ بالقدر الأزنى ولا بالأعلى لأن الأصل عدم الأقوبة فلما نتكلم على عقوبة يبقى الأصل إن احنا نأخذ بأزنى شيء منها فلما نقول ما زاد على الكعبين فهو في النار يبقى من بدم الإنسان ما زاد على الكعبين هو في النار أما بعد ذلك ممكن يكونش في النار كيف ذلك الله أعلم هذا ليس إلينا ولا ينبغي أن نسأل عنه لابن أقول إن لا مانع أن يكون الويل للأعقاب نفسها بل هو الأولى وهو معروف معهود في الشرع وهو أن الله تعالى يعاقب العاص والمقصرة في الطاعة في الشيء الذي وقعت فيه أو به المخالفة أو التقصير ومنه قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتام وظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون تعيرا وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والكبضة ها؟ إنما يجرجر في بطنه نار جهنم يبقى محل المعصية هو اللي يستحق العقوب أو تقع عليه إيه العقوب وقولهما أسفل الكعبين في النار فهذا يدل على أن الإنسان إذا عصى الله تعالى بجارحة فإن الله يعاقبه في تلك الجارحة وقد يعاقب عقوبة كمثامة ممكن قد في الجارحة ممكن يعمل له العقاب في بدنه كله. وفي هذا الحديث فائدة هامة وهي أن التقصير في طعاط الأسباب الموجبة لكمال العبادة وأدائها على الوجه المطلوب وعدم الاهتمام بذلك قد يؤدي إلى العقوبة ومنه قوله سلم إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير هذا باعتبار ظنهما به كبير يعني هم يفعلان شيئا يظنونه ايه خيم وهو عند الله عظيم فالحظر ان الإنسان يفرق في شيء وإن دفع عسى أن يكون هذا هو الذي يقوده إلى النار او يحرم من الجنة ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى شراك أحدكم من الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك يعني إيه الكلام به بمقتضل إحنا قلناه الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الجنة والنار كل واحدة لها طريقها والاسباب الموصلة له وانه لا الطاعة وسيلة للإيه للجنة ناتى الله تعالى من فضل والمعصية وسيلة للنار نعود بالله تعالى من سقط وغرب يعني كأنه بيقولك إيه احذر انك تفرق في طاعة وان دقت لأنه دي ممكن اللي توصلك للجنة واحذر انك تحتقر معصية وان دقت لأنها ممكن يالت إيه اللي توقع النار نعم كمالا ابن بطار رحمه الله تعالى فيه أن الطاعة موصلة للجن وأن المعصية مقربة إلى النار وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيثر الأشياء فينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يفعله أو أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسهب عليه بها هذا وقال العلماء بناء على هذا يعني وأهم ما ينبغي للإنسان أن يتحرى الأسلاب الموجبة للقيام بالعبادة على وجهها يعني أهم شيء ينبغي أن يتحرى هو الإيه؟ الأشياء التي تكمل العبادة وتجعله يأتي بها على وجهها قوله وَأَنْفِ الأَعْقَابِ لِلْعَهْدِ أي الأعقاب التي لا ينالها الماء وبهذا يستقيم الوعيد لأن لو قلنا ويل للأعقاب من النار بيه لو حملناها على الاستغراق فكل الأعقاب من أسبق ومن لم يسبق وهذا مستحيل إنما الأعقاب التي جاء الحديث بسببها او ورد الكلام بسببها هنا قوله هو أل في للعهد أي الذكر ويقال الخارجي أي الذي تقدم له ذكر الذي تقدم له ذكر وجود في الخارج فصار معهودا بين المتكلم والمخاطب وقد يكتفى عن تقدير وقد يكتفى عن تقدم ذكره بعلم المخاطب به يعني مثلا قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا الرسول هنا مقصود بأي رسول ولا مقصود برسول معين مين هو الرسول ده عرفنا منين أن الكلام قبل كده كان يتكلم عن موسى عليه الصلاة والسلام فلما انقضح في ذهن المستمع إن ده عيسى إن ده موسى يبقى الرسول اللي هنا أبهم هو مين هو موسى عليه الصلاة والسلام طيب الآن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة المكتوبة هنا أي مكتوبة ولا المكتوبة التي أقيمت لها الصلاة ليه يعني واحد الآن دخل المزج وأقيمت الصلاة هل يجوزه أن يشرع في إقامة صلاة غير الصلاة الحالية طريضة يعني هو جيد متأخر وما كانش صلى الظهر ووجدهم بيقيموا للعقل يعمل إيش يصلم إيش لو قلنا إن فلا صلاة إلا المكتوبة والمكتوبة هنا ألف ولم تفيد للتغراب يبقى إيش مرعاة لي الترتيب يأتي بالظهر لأنها مكتوبة لكن لو قلنا إن الألف ولم هنا للعهد يعني الصلاة اللي أقاموا لها يبقى إيش لا يصلي إلا الصلاة الحاضرة ويصف عنه الترتيب لهذا العبر ويصلي الظهر بعد كثير وهذا وراش لأنه جاء في بعض روايات فلا صلاة إلا التي أقيم لها يبقى هنا بيفهم إن الصلاة هنا وإن جاء الدرس العالف والله اللي تفيدوا يستقرق أي صراج او المكتوبة قصد أي مكتوبة إلا إن هنا في كلام قبل كده يفهمنا من هي المكتوبة إن هي الحالية التي أقاموا لها ده معنى إن الأل هنا في الأعقاب للايه قال المعنى الإجماد يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه ويحث على الاعتناء بإثمانه ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية ما يؤخذ من الحديث وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها وقد نصلت وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص لها طبعا هنا القياس هنا يقول عليه قياس الايه؟ القياس بنفي الفارق القياس بنفي الفارق ليه؟ لأن الآية أوجبت عليه ان يرسل وجهه ويديه ويمسع راته ويرسل رجله فإذا جاء الوعيد على ترك جزء معين فيمتحد الوعيد على, على الباقي لأنه مفيش فرق منه ولا فيه مفيش فرق ولكن زي ما قلنا القدم ممكن للواحد يتعجل وهي فيها مواضع ممكن الماء لا يصل إليها فتحتاج إلى مزيد ايه اعتناء بعض الشيء ومتى موجد هذا السباب يبقى يلزم الاعتناء بالأعضاء كله زي ما قلنا الآن واحد بلا تمزير واحد بشبكة واحد على إيده جوي غير واحد معلوي ما عاكيش على إيده ايه البوية وهكذا ولكن فقوله هنا نطيسها على اي شرمة طبعا واحدة قول لا ده ما فيش في العبادات في فارق بين قياس في أصل العبادة وقياس في وصف العبادة يعني ده مشهور جدا بالإكوان يقول لك لا ما فيش قياس في أصل المشروعية إنما في الوصف نفسه وكيفية الأداء لا بأس بالقياس في العبادة وهيأتي لها أمثلة في موضعها إن شاء الله طيب قال الوعيد الشديد للمخل في وضوءه الأصوأ زي شخص عمر الله يدارك فيه المخل بوضوءه ولا فيه وضوءه الأفضح أخذنا بيه؟ المخل بوضوءه طبعا هو ده مش ممكن نقول لكلام الشيخ أنا هكتبون أفضح من الشيخ ولكن ممكن يكون خطأ في الكتابة يعني هو عموما المكتوبة المخل في وضوءه لكن المخل بوضوء أرىها أنت يعني الحمد لله يعني. الثالث أن الواجب في الرجلين الغسل أو الغسل في الوضوء وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة تلافا لشدوذ الشيعة الذين خالقوا به جماهير الأمة وخالقوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليم سلسل من الصحابة إياه كما خالقوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسك هو أشد مناسبة.